وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجله فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل من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 وَاللَّا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنْ اغْتَبْتُمْ فَعِدَّةُنَّ ثَلَافَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا يَمْ يَحِضُوا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذالكَ امرُ اللهِ أنزلهُ إليكم ومن يتقِ اللهَ يكفِّرْ عنه سيئاتَهُ ويُعظِمْ له أجرا أسكنوهم من حيِّ السكنتم من وجدكم ولا تضاروهُنَّ لتضيِّقوا عليهم وإن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته